ليجازيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين وليندروا قومهم وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا